ها ها ها ها ها مولدك مهدينا حققت امانينا مولدك مهدينا حققت امانينا يا امام المنتظر يا امام المنتظر يا امام, يا إمام, يا إمام هي ابن الحسن والله يا ابن الحسن والله كل شيء عمسرو خيري مسرور يبخ مصطاع شعبا مولود البدر والله الكم صبح والله بكل عمر منذوب يا محمد دوب حبكم سجل اسامينا حقق امانينا سجل اسامينا حقق امانينا يا امام المنتظر عجل يا مهد الخير عجل يا مهد الخير وانشرها الافراح انشرها الأفراح, الافراح شيعتك من كل صوب مصالبه بجراح بكل امل معقود بكل امل معقود للشدمفتاح للشدمفتاح لا قلت مهد بساع كل همي ينزاح نور ليالينا وحقت امالينا حقا اماني يا امام المنتظر يا امام المنتظر يا امام المنتظر يا امام منظر يا امام المنظر <تصفيق> اول عشق للروح اول عشق للروح وفي قلبي للدام قلبي للدام هو البدر والله ما بين النجوم ترضلي احبك صار ترضلي احبك صار بالدنيا مظلوم بالدنيا مظلوم بكى البعد والروح تحمل هموم من اشب الدمع ليالي وحقق امانينا اشب الدمع ليالي وحقق امانينا يا امام المنظر يا امام المنظر يا امام, يا إمام, يا إمام حقق امانينا حقق امانينا يا امام المنتظر يا امام المنتظر <تصفيق> شلت على راس الايد يا المهدي ناديت يمه الفرج مولاي شو لسمعجي اسمع ودع العاني يا المهدي خليك وبمولدك دمعات للفرحه هلي الفرحه هلي على راس اليد هي المهدي نادي يا المهدي نادي يوم الفرج مولاي شو لسه ما المهدي خلي المهدي خلي خلي بمولدك دمعات للفرحه هليت. من الليت ننتظر قدرينه حقق امانينا امانينا يا ايمان المنتظر يا امام المنتظر يا تم التسجيل في استديوهات الثقلين الاسلاميين في الديوانية بالانتاج والتوزيع الاسلامي نهني من ما ما ما اليوم باقن بيك يا منتظر البين ونهنوا على يا مولاي ما لحظه ناسينا ما حقق امانينا ما لحظه ناسينا حقق امانينا أمانين يا امام المنتظر يا إمام المنتظر الامام المنتظر يا امام المنتظر يا امام المنتظر من كلمات الشاعر الحسيني احمد الخالدي اداء أدا الرادود الحسيني, الحسيني, الحسيني, الحسيني اياد المحمد